فلم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك um <todicly> رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا Hola وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ السَّامِعِينَ إِلَّا لِيُطَاعَ ابْنُ اللَّهِ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بلنهم ثم لا يجدوا في أنفسهم Попан